هو أنت من باء البشر ولنت من أهل الأمر هو أنت من باء البشر ولنت من أهل الأمر أتريني عشق طلتك، بيدق قلبي في طلعتك أتريني روحي عشقتك يا أجمل من كل البشر Lej boshur wal lanti in